ذلك بأنهم لا يصيبهم ضر ولا نصب ولا محنته في سبيل الله ولا محنته في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغضب الكفار ولا ينالون من عدو نيلًا ولا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 منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، وليُنذروا قومهم إذا رجعون إليهم لعلهم يحذرون.